وعلى آ ل ه وصحبه ومن و ل ه وعد ننتقل الى باب الاستنجاء في ا ل شرح ا ل ممتع للشيخ محمد بن صالح العثيميين رحمه الله ن ق ر أ الركن أ و ل ا ثم نعلق على هذا الشرح إ ن شاء الله تعالى قال باب الاستنجاء تحدثنا عن باب المياه وباب ا ل آ ل ي ة ب ا ب ا ل م ي ا ه و ب اليوم ب ا ما الآلية مازلنا في كتاب الايه ه ا ب ا ل ط ه ا ر ة يقسم إ ل ى أ ب و ا ب باب الاستنجاء قال يستحب عند دخول الخلاء ا ل ح ق ي ق ة فرق بعض العلماء بين قولهم يستحب ويسن, يستحب ويسن. قالوا ك ل م ة يسن لا تقال إ ل ا على أ م ر ي سمك في السنه قد يكون له دليل وقد ياتي بالمنقول والمعقول والاتهاد والنظر وهو لفظ ا ل أ ع م فالرقى بين بعض العلماء بين ا س ت ح ب ويثن والاستحباب من احكام م التكليف أو أ من أحكام التكليف ا ل خ م س ة ا ل و ج و د والاستحباب والندب و ا ل ح ر م ة و ا ل ك ر ا ه ة والملاح الاستحباب هو النفس ه والسنه يقول يستحب لا يجب فرق بين يجب ويجب قال يستحب عند دخول الخلاء يعني لو دخل رجل بغير هذه ا ل آ د ا ب لا يحرم عليه يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اعوذ بالله من الخبش والخبائف من وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب ع ن ا ل أ ذ ى وعافاني نحو يقرا المك بعد وتقديم رجله اليسرى ب خ و ل ا و ا ل ي م ن خروجا عكس مسجد ونعم عكس مسجد ونعم واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء واستتاره وارتياده ل ب ل ه مكانا رخوى ونشعر بيده اليسرى إ ل ى فرغ من ب ل ه من أ ص ل ذكره إ ل ى ر أ س ه ث ل ا ث ة ونتره ث ل ا ث ة وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثا ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجه ورفع ثوبه قبل دموعه من الارض وكلامه فيه وبونه في شق ولحمه ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماؤه بها واستقبال النيرين ما المقصود بالنيرين الشمس والايك طبعا هذا كلام لا دليل عليه يعني كلام ض ب ر جوح الحنابله يروا كراهه استقبال النيرين عند استقبال الحاجه في العراء عند قضاء الحاجه يعني الحديث لا تشرخ ولا تغرب و أ ن ت تقبل حاجب في العراء ليس في البناء لا تشرق ولا يبا لا تستقبل ق ب ل ه بوجهك ولا بظهرك في العراء ولا تستقبل القمر ولا مرحبا تجلس كيف كيف تجلس لذلك ا ل أ ر ب ع جهات ا ل محرمه فهذا الكلام مذهبي لا دليل عليك واستقبال ا ل م ي ر ي ن ويحرم استقبال ا ل ق ب ل ة واستدبارها في غير بنيان ويغفر فوق حاجته وبونه في طريق وظل نافع وتحت ش ج ر ة عليها ث م ر ة ويستجبر بحجر ثم يستنجي ب ا ل م ا ء ويجزيه الاستجمار إ ن لم يتعد ى الخارج موضع ا ل ع ا د ة ويشترط ا ل ا س ت ج م ا م باحجار ورحلها أ ن يكون ت ا و ر ا من قيا م غير ع ظ م وروث وطعام ومحترم ويتصل بحيوان ويشترط ثلاث مساحات من قيا م ف أ ك ث ر ولو بحجر ذي شعر ويسم قطعه على و ط ر ويضم الاستنجاء لكل خارج الا الريح ولا يصح قبله قبل وضوء ولا تلمم انتهى النهر هذا نص النتني المتعلق ب باب ما معنى الاستنجاء يا اخواني الاستنجاء لغة هي ا ل ق ط ع القطع الاستنجاء في المره هو ا ل ق ط ع الميكروفون مهم كاتب, كاتب خالص لا لا لا كده、هاي. لا مش حق رح اصل الاستنجاء لغه هو القطع لغه هو القطع اقول نجوت ا ل ش ج ر ة يعني قطعت ا ل ش ج ر ة فما الصله بين المعنى ا ل م ل و ي والمعنى والصلاح م ع ن ى الشرعي ل أ ن ا ل ك ل م ة يكون لها معنى في النظر معنى في الشرعي م ف ص ل ة بين المعنيين الاستنزاء هو إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة قطعها من محلها بول او براس قال يستحب عند دخول الخلاء ك ل م ة الخلاء ل أ ن ا ل إ ن س ا ن يخمم فيه ا مع نفسه خلال وقد يكون الخلا مكان مبني أ و يكون عراء كحديث ا ل م ر ي ر ة بن شعبه في ا ل م خ ا ر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وقضي حاجته في العراء ف أ ب ع د واستتب ف أ ب ع د ه ي عند ي ع ن قضاء ا ل ح ا ج ة في العراء يجب عليك أ ن تبعد عن أ ع ي ن الناس و أ ن تستثمر منهم و ك ن ا ف ع بعض الصداع في الطريق الصحراوي او في الطرق ا ل ع ا م ة و على مصارف ا ل ج ح ا ر أ و في المصارف وهذا من خوارق ا ل م ر و ء بل يطعن في ا ل ع د ا ل ة اتقوا اللاعنين كما قال صلى الله عليه وسلم وهو التبول في طريق الناس والتعرض لهم يستحب عند دخول الخلاء قول باسم الله وقول باسم الله عز وجل يستحب عند بدء أ ي عمل لماذا علماءنا يقولون انها بدايه الاشياء والشيطان في بدايه الاشياء يريد ان تكون له الملعب حتى ينسي ى ن س او يلبس على الرجل ان يذكره اسم الله في اول الطعام فان نسيت ان تكون في اوله فقل باسم الله اوله اقطع عليه ما اراد في الجنان عند دخول المسجد عند دخول الخلاء في كل أ م ر من أ م و ر ك ت ب د أ به بسم الله ويقول بسم الله بس قوله بسم الله ينبغي أ ن يقول بسم الله قبل دخول الخلاء ل أ ن ه لا يستحب له أ ن يقول ايه داخل الخلاء طيب إ ذ ا ق ا ل ح ا ج ة في العراء ماذا يفعل متى يقول بسم الله عند رفع الملابس قبل الجلوس وقل بسم ا الله ثم يجلس ولذلك قال اليهوديه ا ل س ن ا ن الفارسي ع ل ي ز ي صحيح علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء يعني دخول الخلائق كيف ت ق ب ل ح ا ج ة اسلامنا كامل شامل ما ترك من شيء حتى قضاء الحاجب البقاء أ ف ر ا د و ا لبدن السنجاب ا بابا مستقيما في الفرق ب ا ل إ س ل ا م ف ا ل إ س ل ا م شامل لكل نظام أنو... ا ل ح ي ا ة أ ن ا يكون الذي نظم باب الاستنجاء و ن ظ م ع ل ا ق ا ت ا ل د و ل ي ة و ن ظ م علاقه ا سفراء و ن ظ م ا ق ت ص ا د وينظم السياسه ب... دين نظم لنا كيف ن ظ م ي ا ل ح ا ج ة قال أ ع و ذ بالله من الخبز والخبائث أ ع و ذ الاستعانه ة ا ل ف ج ا ء ا ل ا ن ت ج ا ء بالله و ا ل ا س ت ع ا ن ة بالله واللجوء إ ل ى الله أ ع و ذ بالله من الخبز الخبز بسكون الباء لها معنى وبضم الباء لها معنى اخر الخبز فان كنت الخبز والخبائث اريد به الشر والنفوس الشريره وان كنت الخبز بضم الباء اريد بها ذكور الشياطين واياته والراجح التسكين كما قال الطعام في الاثار الخبث ب ب س ك و ن الباب اعود لك من الخبث والخبائث يعني هذا المكان مكان الخبث الشر ومكان نفوس ا ل ش ر ي ر ة ولذلك شرع لنا بعد الخروج ط ي ب ن م ا ادخل يدخل ب ق ب ر الايه لماذا اليسرى بالقياس ل أ ن اليمه جعلت ف ا ل أ م ا ك ن ا ل م ب ا ر ك ة ا ل ط ا ه ر ة واليمه في لبس النعم ت ب د أ بالحديث الصحيح باليمين وفي خلعه ت ب د أ شوف حتى في خلع النعم يا ا خ و ا ت ب د أ باليمين في اللبس وفي الخلع ت ب د أ و ا ح يحسن حينما يرى أ خ ا ملتحي ملتزم ي ب د أ ب ي ه باليسار في ي ب س الجورب او ي ب س النعم وفي خلقه انت ملتزم ب ا ل س ن ة إ ن شاء الله رجل مبرمج على ا ل س ن ة حياتك كلها تبخل من اليه ل ل س ن ة فدخول المساجد ي ب س ا ل ن ع ا د ب ا ل أ ي م ن فدخول الخلال ا ه ب ا ل أ ي س ر قال وعند الخروج يقول إ ي ه غفرانك إ ل ى الان تحدث عن أ د ا ب الدخول و اداب ب خليسة ت ح ث عن أ القضاء لماذا يقول غفرانك فلو غفرانك ثابته بحديث ر ة صحيح أ م ا قول الحمد لله الذي أ ل ه ب عني ا ل أ د و عافيه ضعيف فغفرانك يا الهي و ي ك ل م و ا ح د طبعا ا ل ع ل ا ء فيها و ع ي ا ن قال بعضهم يقول و غفرانك بعد قضاء ا ل ح ا ج ة ل أ ن ه منع عن الذكر وهو يقضي ا ل ح ا ج ة فيستغفر ا ل ل ه على عدم الذكر وهذا قول ضعيف جدا لماذا ل أ ن ه امتنع عن الذكر ما الذي منعه ا ل ش ر يعني هل حائط لا تصلي في أ ي ا م حيدتها هل تقول بعد ا ل ق ض ا ء الحيض عند ا ل ص ل ا ة والتطهر اللهم اغفر ن ي على عدم صلاه اللحام هل تستغفر الله على أ م ر الزمه عليها بعمل فعلك فقول بعض الفقهاء أ ن ه يستغفر ل أ ن ه لم يذكر الله هذا ا ل كلام يعارض أ ص ل ا ل ش ر ي ع ة انما قال الشيخ رحمه الله غفرانك تذكر شيء بشيء و أ ن ت حينما تتذكر شيئا يستحب لك أ ن تتذكر ا ل ا ل ا خ ر كيف ذلك أ ن ت ا ل آ ن في الخلاء ما لا ت ط ل ب من الله أ ن يذهب عنك ا ل أ ذ ى الايه لا اذى الجسم ما هو اذى الجسم البول براس بالطبع م هذه ا ل ن ع م ة نحن جميعا إ ل ا من رحم الله في غ ف ل ة عنها ولكن لو ذهبت إ ل ى من ابتلاه الله بالاستره وبعدم الخروج بول أ و براس م ن إ ذ ا حبس البول في الجو خروج الريح الروح تفريج و أ ي تفريج و أ ي تفريج ي عبد الله يعني سلمن عنده امساك أ و إ س ا ء العكس الذي عنده امساك شديد يدخل الخلاء يعني ينعم يعاني يريد أ ن يخرج ولا يخرج ه ذ ه ن ع م ة الله عز وجل ي ن ئ م عليك بالخلاء بذهاب أ ذ ى الجسم أ ذ ى ا ل إ ث م ف أ ن ت تتذكر بعد خروجك ا ل أ ذ ى الثاني وهو أ ذ ى ا ل إ ث م ا ل معاصي ف ا ل أ ذ ى نوعان أ ذ ى الجسم و أ ذ ى ا ل إ ث م يعني المعاصي فتقول يا رب كما أ ذ ه ب ت عني أ ذ ى الجسم فاغفر لي اذى الاثم واصرف عني اذى الاثم كما فردت عني وصرفت عني ذلك الاذى ف ا س أ ل ك ان تغفر لي الاذى الاخر لان المعاصي اذى بل وسخ بل ب ضرم ا ر أ ي ت م ا ل و ل نهرا ببر احدكم يغتشل منه كل يوم خمسه مرات ويبقى من ايه من درامه شيء وسخه شيء المعاصي وسخ لذلك اصحاب المعاصي ايه مش عايزين يتم ا ل ت ن م لا اصحاب المعاصي يلوثون انفسهم بالوسخ ي وسخ قلبي وسخ في البصيره في القلب في الصدر العاصي ب عمم هذا هو حاله إ ن م ا المشركون مجس كما قال الله كالكلب ا ل أ ج ر ب تعرف الكلب ا ل أ ج ر ب والكلب ا ل أ ج ر ب حين ينزل الماء عبر من شاطئ إ ل ى شاطئ واغتسل وسطا هل يذهب الماء الماء ج ر ب ة يظل ا ي ه اجرب كما هو كملك المشرك الجواب ن س ي ق حتى ي ن د خ ل إ ل ى جهنم فالناوله ت ت ه ر جوابا فيظل فيها ع ب د الابدين إ ن م ا الموحد ان دخل النار تبنيه تطهره تسنفره حيث يخرج منها إ ل ى ا ل ج ن ة طاهرا ل أ ن ا ل ج ن ة هي دار الطيبين فلا ي س ك ن ه ا إ ل ا الطيب ولا يكون فيها إ ل ا الطيب والله دار الخبيثيه فلا يسكنها إ ل ا خبيث ولا يخلد فيها إ ل ا خبيث واما من خلق ط عملا صالحا ب آ خ ر ه سيحتاج ف ي إ ل ي ه تطهير ا ل خ ب ا ث ة كالمعنى الذي يدخل النار نلقيه حتى يخرج إ ل ى ا ل ج ن ة بلا خبث وهذا أ ص ل عندهم ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن من دخل النار من أ ه ل التوحيد يدخلها له ا ل ي ل والتطوير لا ا ل خ ل و د لا أهل اهل ل ن ا ر أ التوحيد لا يخلدون في النار حيث عند ا ل م خ ا ر ي في كتاب الإيمان. كتاب الايمان الثاني عند、المخارج. اخرج ل م و ا من النار من قال لا إ ل ه إ ل ا الله وعمل من الخير ما يزن ذ ر ة ما يزن ب ر ة ما يزن شعيره هذا هو اهل التوحيد بالطبع كمن هو معروف عند هذا السنه عرفت الان معنى غفرانك ما غ ف ر ة م معنى المغفره اخواني الستر المغفره هو ليه هل هناك فرق بين المغفره والعفو الذي عفوا هو ليه ا ل ا ز ا ل ة عفى الاثر يعني عفى زال ا ل م غ ف ر ة منين من المغفر تعرف المغفر م غ غطاء ا ل ر أ س المغفر بس مغفر لما ذ ا سمي مغفر ل أ ن ه يغطي ويستر ف ا ل م غ ف ر ة هي الستر والعفو هو ا ل إ ز ا ل ة والمحن قد يستر الله ولا يعفو وقد يعفو ولا يستر بمعنى الذنب يزاز بالصعائر لكنك تفضح به يوم القيامه الزم غير موجود في ا ل ص ح ي ح ه لكن الله عز وجل يناديك يا صاحب الذنب فتفضح على رؤوس ب ه ذ اليه عفوان بعدم عفو ف أو عفر بعدم عفو بعدم ط هناك غفران بعدم ما معنى غفران ا ل س ك ر يعني لا السرق ولكن الذم يظل ف ي ن و ا ل ص ح ي ف ة لو زاد <تصفيق> الذم كما هو لذلك من ر ح م ة الله بنا جمع لنا بين اثنين في س و ر ة ا ل ب ق ر ة في ا خ ر ه ا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أ ن ت مولانا الحمد ع جمع ف ر وايفر ا ل السليلي د قال ا معه لله الذي ادل عني ف خلاص والصحيح في الحقيقة من قال ا ل ض ف يعمل الادلى م عن فضل ي اما ضعيف و ا ل س ي و ط ي ح ق ي ق ة ذ ك ر بشروط ابن حجر ن ل ع ل م ا ء ذكروا اما الضعيف ي غ ب ي في ا ل ب ض ا ئ ل بشروط ا ي ه اربعه من ا و ا ح د الشرط الاول الا ينشي حكما شرعيا جديدا يعني ي بر الاصل في الشرع بر الوالدين له اصل وللا يبغي ا ل ك ل ا م له اصل الضعيف ها ق ب لانه في ه ذ ل أ له اصل تحريم ا ل ز ي ن من ه اصل الشر فالحديث الضعيفه التي جاءت في حلمه ا ل ز ي ن ة لها اصل الا و ح د ينشا ك و ل حكما شرعيا ج د ي د نمره ثلاثه نعم الا يكون شديد اليه الضعف ا ر ب ع ة ان يعتقد قائمه انه حديث يعني إيه؟ عدم الاعتقاد أ ن ه روى ب ص ي غ ة التوحيف إ ن م ا ا ل ح ق ي ق ة عندنا الصحيح الصحيح فيه الكفايه ما صح عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ب غ ر ب ا ل س ن ة ح ت ف ق ه ا ق ت ل ا ل س ن ة ا ل س ت ة بخاري كم ن س ل م كم أ ب و د و ط كم الترمذي كم ابن ماجه كم النسائي كم المستدرك على الصحيحين الحاكم كم الدارمي كم م ا شاء ا ل ل ه م ا شاء ا ل ل ه م س ل ج إ ن ي احمد كم موقع لالد كم ستجد أ ن في الصحيح أ ل غ ن ى عن الضعيف كما قال العلماء وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنه خروجا عكس مسجد ونعم يعني ايه عكس مسجد يعني عكس ما يدخل المسجد وينزل ا ه النعم واعتماده على ربه اليسرى وبعده في فضاء يعني اعتماده ع ل ى اليسرى وبعده في فضاء اعتماده على ربه اليه كلام ا ل مذهبي يقول ع ن ي ي ع ن د قضايا حاله وانت جالس اعتمد على بيه طب ايه انا تعلمي ايه ا دليل ي ع ل م ن ا ل ي س ر ا لا تعملني طبعا ك ل ا م ه لا دليل عليه يرد على طول واعتمد و... والاعتماد على رده اليسرى وبعده في ف ض ا ء اما قول مصنف بعده في ف ض ا ء فهذا له د ل ي ل حديث من و ع ن د ه ا ل م غ ي ر ة حينما قال ايه ابعده واستتر ح ي ن م ا جاءه المغيره بيه؟ بماء ليتوضا به وهوى على نعليه يعني ايه هوى لينزع النعلين من قدم رسول الله ادب فقال د ع ه م ا فاني ا د خ ل ت ه م ايه ط ا ه ر ت في ب ب س ح ق ل ح قال وبعده في فضاء يعني يجب عليه أ ن يبعد في الفضاء عند قضاء الحاج و ا س ت ت ا ر يستتر يستتر لماذا عن اعين الناس إ م ا عن طريق شيء يستتر به إ م ا أ ن ينخفض في ا ل أ ر ض يستتر ثم اختار وارتياده لبول ه مكان ايه ر خ و ة ما العله عدم رد او ارتداد رذاذ البول عليه ولذلك في حديث عيوفه حديث موضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى ص ب ا ط ة قوم فباله روايه قائم حديث صحيح طب لماذا بدا ه و ق ا ئ ا ل م ر ة ا ل و ح ي د ة التي بدا فيها قائما لعله ما هي ا ل ع ل ة أ ن ا ل ص ب ا ط ة لها م ر ت د عنه الرمز و أ ن ه في مكان مرتفع بحيث إ ذ ا تمول تمول الى أ س ف ل فالعله كما أ ن ك قد تتمول و ق ف ا لعله لا تستطيع أ ن تجلس على قدمك تستبر من التبول قائما من مرض كان العرب يستبرون من التبول قفا من امراض الى غير ا ل ك هناك اعذار انما الاصل ان تقضي الحاجه وانت جالس قال وارتياده ب ب و ل ه مكانا رخوا ومسحه بيده اليسرى اذا إلى فرغ من بونه لا طاهر إ ل ا ل ي ه ي س ر ى للبول أ و الغائط قال ومسحب يلي ي س ر ى إ ذ ا فرغ من ب و ل ه من أ ص ل ذ ك ر إ ل ى ر أ س ي ث ل ا ث ة كلام مذهبي ع ن ي ك ل ا م ذ لا دليل عليه انت تتبول وتتغوط وتطهر نفسك ذلك ل ي ه ا ي س ر ى اما أ ن يحكم علي أ ن لا بد من ا س ت ن س ا ر الذكر كم م ر ة ثلاث مرات بين ي س ر ة قال ابن تيميه يرد على هذا ا ل ر أ ي شو بقى الفرج كالضرع الفرج كالضرع ان تركته قر سكن وان استجيبته د ر قر وضر بمعنى كلما د ر ب ت الفرج يضر وكلما تركته بعض ا ل ا خ و ة يقول <تصفيق> اعتاد <واعتين>. يروح <تصفيق> و ا ح مرتين ثلاثه طول ما انت ب ت ع م ل ك د ا ح ي ا ن ل ه ا ي ض ر لا تقطف ابدا الفرج كالضر تعريف البرع ا ل ب ه ي م ة ن ش ي ة ك ل م ا د ر ر ت ه على ط و لا ل يقول لا وان تركته قر ت و ق ف هكذا الفرج فلا داعي ل ن بعض ا ل إ خ و ة عندهم وسواس في هذا ا ل م ج ا ل د يظل في الخلاء ج م ا ع ة ت ص ل و ج م ا ع ة بعدها يوصفون في الخلاء والناس ت و ا و ن على الخلاء و ي و ف و ن في الخلاء لا لابد ل ا أ ن ت ت أ ث تتخلص ل ه ا قال ونفره ثلاثه نفره ثلاثا لا دليل عليه وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثا وصحيح ان خاف ان يتلوث من م و ض ع ا ب ي و فيه ذهب اليه م و ض ع آ خ ر هذا صحيح ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله, فيه ذكر الله تعالى إ ن ا بحاجه وحديث أ ن النبي كان له خاتم ضعيف كان له خاتم عليه محمد رسول الله ي خ ل ع عند ا ل خ ل ا ء انما كان له خاتم نعم حديث دخان كان له خاتم ي أ خ ذ به بكتب رسائل لما عمل أ ن ملوك العالم لا يقبلون ا ل ر س ا ل ة إ ل ا مختوما فصنع ا لنفسه خاتما عليه محمد رسول الله ف ي البخاري م ح م د في سطر رسول في سطر والله ب ي في سطر فكان يختل به الرسائل م ه ن شنع اتخاذ الايه ولا ي ق ب ل خطاب عند العرب الا اذا كان مختوما ل أ ن الخاتم يدل على أ ن الخطاب من عند من من عند صاحبه هذا مهم طيب قال ويكره دخوله من شيء فيه ذكر الله كمصحف طبعا ك... ل م ص ح ف يحرم ان يدخل به ورقه فيها حديث واخواني الذين يخرجون م ن ي ز في الحمام فيه اذان طبعا يجوز لكن إ ي ه بصامت صمت لا يتكلم ع ن ه لا يقبل عاده ويؤذن بجواره هذا غير ج ا ئ ز ب ا ل م ر ة نعم هو ايه الموبايل ما في م ش ك ل ة الموبايل ما جاهز يا شيخ مصحف وداخله فيش مصحف للوقت خلاص انما ان انا اتكلم عن م ط ق بالاذان والمصحف اما ما في داخله هذا ليس له حكم لماذا لانه ايه؟ مستتر كالبول والغائط في وفي جوفك نحن ا ل آ ن نجلس وفي جوفنا ايه بول يبرز ولا مافيش ف حد فوري ب حكم البول والبراز ب د ا خ ل ن ا ط ه ر ام مجلس م ي ة م ي ة ط ه ر يعني ل ا ت ص ل ي ا ل م س ل ر فاذا خرج اختلف الحكم ولو لا هذا هو الاصل نعم شيخ اذا خيف عليه دامه ذ و ت ثان والواجبات تسخطه بالعجز والحاذر والضرورات تبيحه ا ل م ح ظ و ر ة ت محظوره ان تسخط به الخلاء من هذا ضروره من الضروره انه سيسرق او انه الى غير ذنب م ج و ص طبعا طبعا في ه ا د ل ة ك ث ي ر ة نعم نعم يا شيخ عمر ها شيء قال قال ب يكره رفع الثوب قبل دموه من الارض ل في العراء ليس في الخلاء ا ل ع م المئة ليس في الدرق ب ن ي ة لأن رفع السوفي كشف ا ل ي ه ل ع و ر ة وكشف ا ل ع و ر ة حرام ر امام الحاجه فلا يجوز إ ل ا بمقداره هذه الحاجه فهمتها الختان ب ا ل أ ن ث ى أ ن ث ى تختتن عند ط ب ي ب ة فلا يجوز أ ن تكشف ا ل ع و ر ة إن موضع ا ل ه الحاجه ويجوز أ ن تعرى كليتا هذا حرار ل أ ن كشف ا ل ع و ر ة شباه س ت د ا ل الفقهاء قالوا ختان ا ل إ ن ا ث والذكور واجب لما ولو لم يكن واجبا لما شرع كشف ا ل ع و ر ة لايه يعني كشف حرام فطالما ان الشرع جوز ان تكشف ه لابد ان تكشف لامر اليه واجب هذا كلام الفقهاء قالوا ق ا ل و ا و ر ف ع و صوبي قبل ب ن و ه م والارض ولدت عثمان بن عفان كان يغتسل ما اغتسل ق ر ي ل ا ابدا لحياء من نفسه يستحي أ ل ا أ س ت ح ي من رجل تستحي منه كان شديد الحياء رضي الله عنه من نفسه حتى لو خلى بنفسه عنده حياه طبعا قال نعم و لنا ايه م ش ك ل ة في ا ل خ ا ل ق م و ل ا ن ا لا م ش ج و د ه لا مش م ش ك ل ة اكتب ولا حرج ل ادخل من القلم وكلامه فيه ورفع قلبي قبل دم ا ل أ ر ض وكلامه فيه كلامه في الخلاء لوحد ا ياخدو ا ل ح ا ج ة وقده ي ولسه ع ل ذنبه اخبركوا ي ه ياخذ ت ح ي من نفسك يتكلم و ر ف ع ا ل ح ا ج ة من وقال اني كنت انشغل بالوضوء من الشباب أ ن ه ينبغي الا يذكر الله إ ل ا على طهاره ورفع ف و ب ه قبل جنوه ا ل أ ر ض وكلامه فيه وبونه في شق ونحوه اي معنى ي ق ر ه بونه في ه في الشق لماذا ل أ ن الشق مكان الثعابين الهوام الدواب تبول في شق خرج من الشق ماء ذهب بونه ف ه ر ب ا ل ش ك فلا ي ج ي ز ان يبون أ و ي ت غ ل ر في مكان في شق قال ونحوه ومس فرج بيمينه ي ق ر أ مس ف ر ج باليمين ي ي م ن ب طبعا الشيخ ينتصر حال القضاء ا ل ح ا ج ة فقط حال ا ل قضاء اليه واستنجاعه و ا س ت ج م ر ه بها يعني باليمين لا يجوز ان يستدمر يستنجب ي يمينه انما يستجمر ويستنجب بشمعين عن الاستجمار كما هو معروف الاستجمار هو استخدام ا ل ح ج ا ر ة بدلا ً من الماء والاستجمار لا شبهه فيه, ما شبهة فيه. ولذلك النبي استجمر والصحابه ا س ت ج م ر و هل يجوز أ ن يجمع ب ن المنبر استجمار ما في دليل لكن هذا ق كلا انه نزل في اهل قباء فيه رجال يحبونه ليتطهروا قالوا كانوا ل يزولون م الحجاره ا ة وما في الى س ت الايه ف م ع ن ا ا يجب به الحجارة المجلس ي ح ض ي و ن ي مندون هند وجوز طبعا وجوز طبعا انا يزيني ايه المجلس طب ع الزجاج وجوز لانه املس مش كده طيب و ر ق كتاب العده وجوز ورق كتاب العده و ي س ي ح ر طبعا طيب العظام لكن ا عظام الجن لا تجوز لان طعام اخوانكم إ من الجن ما بالك بطعام ا ل ا ه الانس إ ن كان النبي قد نهى عن استجماره بطعام الجن ف م ن باب الاولى عن طعام ا ل ي ه وعلى هذا ا ل ب ط ا ت س ا ل ج و ز ا ل أ ط ع م ة التي لها ح ر م ة والشيء المحترم الذي لها ح ر م ة شرعيه قال و م ن ذ ل ك سنذكر هنا ان أ ب ن مسعود في الحديث أ م ر ه رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ي أ ت ي له بحجار أ ليستثمر بها ف أ ت ى بحجرين وروثه تعرف ا ل ر و ث ة ر و ث ه ا ل ب ه ا ن ف أ ل ق ى النبي ا ل ر و ث ة وقال إ ن ه ا ركس وابى ان يستثمر بها طيب قال العلماء يجب أ ن يستجمر بحجر له ث ل ا ث شعب هذه شعب هذه و لا يقل الاستجمار بحال عن ث ل ا ث ة ث ل اقلها ث ة أ ثلاثه ف إ ذ ن ب ع ثلاثه بنيعا بشرط أ ن يقول مترا اذا استجمرته ف أ و ت ر واجب فعلا ج أو تر الواجب ه ن ا يصل إ ل ى كم إ ل ى ثلاث يعني أ و ت ر بثلاث لا تقل لا بحال عن ثلاث ف إ ن زاد عن ثلاث فالتطهر ذاك بل ي ب ق كم ث ل ا ث ة خ م س ة س ب ع ة ت س ع ة ل م ا لا يجوز ان يقل عن كم عن ث ل ا ث نعم نتكلم عن الراجعه من أ ق و ا ل العلماء طبعا في خلاف شديد في المساله يعني النبي لما قال ب ن مسعود انها ركس قالت ش ف ع ي ه استغنى عن الثالث واكتفى به باثنين فيجوز ان يستثمره باثنين الكظر الحلبي يرد هذا ه قال ليس معنى أ ن ه رد هذه السلسه انه لم يطلب ر خ ر ى كلام مهم ككفاء مه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أ ن م ا قال والرجل الذي جمع امراته في رمضان أ ط ع سمكا شهرين متتبعين قال ف أ ط ع م ستينه اعتقرقما ف ن أ و ل مهم هل على ا ل ز و ج ة ك ف ا ر ة ك ك ف ا ر ة الرجل فبعضهم قال لا ما الدليل ل أ ن رسول الله لم ي س ع ل عن زوجته ولم ر ه ا بالكفاره كلام غير صحيح كونه لم ي س ع ل عن ا ل ز و ج ة ليس وليس فيه دليل على أ ن ه ا ليس عليها كما أ ن ا ل ش ي ء لم تفرق بين المتماثلين الرجل بارادته جامع و ا ل م ر أ ة بارادتها و ف ق ت فكيف نفرق بين اثنين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 لا يمكن أ ن تتحقق ا ل ط ه ا ر ة من واحد ا س ت ع ا ل قالوا ما حد ا ل ط ه ا ر ة أ ن يلبس المكان يخرج الشيء الذي ت س ت ج ر به نظيفا خمس مناديل من اقل و كم ثلاث طبعا بلاد اوروبا ما عندهم م ا عندهم مناديل ح ر ف ي ه نصف ولا حتى مناديل في بعضهم بين م ل ا ب ي ه تحتار ترسل م ع م ا ذ ا ت ر س م ع والله العظيم تحتار لكن في المطارات العالميه تدخل من اجل ي ا ب انك تروح في اي مطار من بلاد, من بلاد اوروبا و ت خ ش حمام في ا ل مطار تلاقينا ملابين ولا موت مره تروح فين كيف تشغل المخ بالعقل تروح ا ل د ك م ب ن ش ن ف ع ا ل ه خ ض ي ه حتى يعمل ايه <تصفيق> دوافين للتخلص ولا نبيك نفس ا خ ب ي ر يعني ا ل قضايا ت ت ع ر ض بها ل وتجد فيها حلولا المهم أ ن ه ا ق ا ء انه قال, آآ آآ قال واستنجاء واستجمار اليمين واستقبال النيرين هذا كلام مردود يقصدون بالنيرين ايه وهذا كلام غير صحيح ويحرم استقبال ا ل ق ب ن ه واستقبالها في غير بنيان وهذا هو الراجح طبعا تحقيق طويل ابن القيم ر ح م الله هل, هل يستوي المليان مع غير المليون يعني انا اقضي ا ل ح ا ج ة في ا ل ع ر ا ق واقضي ا ل ح ا ج ة في المليان هل م ه ي ت عن استقبال ا ل ق ب ل ة في ا ل ع ر ا ق كما م ه ي ت عنها في المليان اجابوا لا انما احاديث ك ث ي ر ة ان النبي استقبل ا ل ق ب ل ة ب ح ا ج ز بنيان يعني حديث ا بخاري غ ر ه ا ل ر ا ج ع من أ ق و ا ل ع ل م ا ء أ ن ه في غير بنيان يحل و إيه استقبال القبله واستدبارها في كثير للقضية الناس طبعا كلام جدا、قليلاً. خلاص ما دحاء دحق وضع جملا هائلا وضع دحاء يبقى وضع وضع هو إيه من قبل الشمس او ل ش م س أ القمر على طول تنظر الشمس معروفا خلي الشمس في ظهرك عند الشروق ويحلم استقبال القبله ي ا ب ر ا ء ه في هذه البنيان ويبثر فوق حاجتي وبولي في طريق ي ح ر م نكثر فوق ا ل ح ا ج ة يعني نكتب فوق الحاجة. يعني يقعد قد ا ل ح ا ج ة وتطهر وحيط مش م و ي ة هذا ك ن ه مرتاح هذا مكان خ ب ص الخبائث لابد ان تنفر من ه ل م ط ا و ع الدلوى طبعا انت عارف يا شياطين الانس م ا ا فعلت الان يحرم ان ينقل بموقع الحاجه في ا ل خ ل ا ء لماذا لوقائف مكان لا يحق له ان يبقى فيه دخل ت التلفون ال... عند قضاء الحاج بغض الحاجة سلام عليكم و ب يخدم ح ا ج ة في الخلاء او وموله ا ا ا س ت ق ق ب ل في الطريق يحرم ان يكون في الطريق وظن ل ل ا النافع ف ع يعني أن يبون أن ا ل ما معنى ظن النافع ظن يستظل من الناس مثلا هنا محطه نكر الانفاق او محطه الكنيسه الناس بتاثر تحت المحطه هي تحت الظلايه نسال الله العافيه ده ل ظ ن م ان الناس تنزع اليه وتحت شجره عليها ث م ر ة كان المقصود المفروض عن المؤلف ان ل ل م ؤ ف أ يقول ثمره نافعه و ث م ر ة م ق ص و د ة ان هناك ش ج ر ة عليها ث م ر ة الناس ايه صبار شوق ن س و ي تعرفها بل تبغضها انما ثمره ن ف ع ه زي تمر جميز شجرة يعرفه ثمر ج م ي ز توت ش ج ر ة يعرفه ث م ر أ و ش ج ر ة يستغل بها الناس ا ل ع ل م أ ن ه يؤذي الناس بما يفعل يا سلام س ما أ خ و ن ي والله ما ترك شيء ما اترك حتى ا ل ت ب ي ب في ا ل أ م ا ك ن ا ل ع ا م ة قال ويستجمل بحجر ثم يستنجي بالماء طبعا قويه ما يستجمر ثم يستنجي لا دليل عليه يكفي الماء او اللوك او الحجر يعني ا ن ف ع ل ا بالماء استنجاه و ا ن ف ع ل ا بالحجاره استجمار طالع ويجيء الاستجمار ان لم يعد الخارج موضع العاده يعني لا يكفي الاستجمار اذا تعدى يعني اذا ت ع د د موضع ا ل ح ا ج ة موضع البراز يستجمل ماشي عندما ه ذ ان البراز تعدى موضع ا ل ح ا ج ة وانتصر فلا يجوز ا ل ا س ت ج م ا ر فقط ش ا د من هنا قال ويشترك ا ل ا س ت ج م ا ر ب أ ح ج ا ر ه ي خ و ي ه ان يكون طاهرا يعني ا ذ ي تستجمره يكون طاهرا طاهرا اخنيني ملقيا يعني اما الثالوث ا م ر به تخلف الزجاج لا يجوز ت غ ي ر م ل ق ي ه غير عظم ورغف وطعام ومحترم تعرف المحترم شيء ت ق د ر الناس ككتب العلم ككتب ا للناس ع ل م ا تقدره <تصفيق> قال ومحترم ومتصل بحيوان يعني شيء متصل بحيوان ويختلط من ثلاث مساحات م ل ك ي ة ف أ ك ث ر ولو بحجم ذي شعب ويسمى قطعه على وتر على وتر أ س ف ويسمى قطعه ا ل ا س ت ج م ا ل على وتر خ م س ة ث ل ا ث ة سبعا هكذا ويجب الاستنجاء لكل خارج إ ل ا الريح ولا ص ح ر قبله وضوء ولا ت ا م م معنى ذلك أ ن الاستنجاء لكل خارج من السبيلين إ ل ا الريح وقل لكل خارج إ ل ا الريح في نظر ل أ ن المني ج يخرج من السبيلين ا ه ر ا ا ه ر ي ح طاهر لكن العمده في هذا حديث عن ابن ابي طالب قلت رجلا م ذ ا ر ب قال اغسل مذاكيرك وتوضا ما غش المذاكير قبل الايه الاستنجاء قبل الوضوء لا يصح قبل الاستنجاء ان تتوضا ولا ان تتامل الا بعد الايه الاستنجاء يعني اذا خرج الريح لا استنجاه ل أ ن الريحه لا يطلب منك فيه ل أ ن السؤال ي أ ت ي ن كثيرا يا شيخ خلت ريحا استنجاه لا لا, لا يشترط الاستنجاء ن الريحه انما الاستنجاء في حاله خروج شيء من احد السبيلين له كما قال لعلي بن ا ل طالب ا ر س ل مذاكيرك واتوضا بهذا نكون ق ل ي ن من باب الاستنجاء وقضاء الحاجه وفي الاسبوع القادم نتحدث عن سوء الوضوء ان شاء الله تعالى نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا ما جهلنا رجح ابن حزم في ل ق ا ك ت ا بالفصل ان المجوس اهل كتاب واستدل بحديث ا ل ب ي صلى الله عليه و م فما قولكم لا المجوس ليسوا اهل كتاب وهذا من شوال بن عزم رحمه الله تعالى تركت م س أ ل ت ي ن فاخذ ا ب ل اميه م ش و ا ت ر ف و ت ز من الشيخ توفيت امراه وقول بن عزم يحكم عليهم انه اهل كتاب توفيت ا م ر أ ة وزوجته ا إ ل ى غ ي ر ه ا توفيت ا م ر أ ة وهي على جنابه وغسلوا اهلها مرتين قبل غسل الميت فهذا صحيح ان كان يجزئ غسل الميت لا يجزئ غسل الميت فقط ل أ ن غسل الميت هو غسل يرفع الجنوب يجزئ جنابه وجود سؤال إذا كنت مكان وأنا بيه في هذا المكان وأصبحت على جنابة في وجود الج... في وجود الجار كنت وأصبحت بيه في عنده الناس بمعنى انني ا س ت و ع الغصن فتاممت وصليت العصر والمغرب الشيخ سيد ا ل س ا ل ل ه ذكر هذه الحاله فقه سنه قال قال صديقي يبيت عند ص د ي ق ي ويستيقظ اليه جنبا فالمفسده الراجحه ا الغسل لو طلب فكنا في هنا أ يتيمم لكن ل ح ق ق ي ة ي عندنا ي ع ن مسائل ك ث ي ر ة جدا تخرج من هذا الموقف ان تتعبئه ت و تستهدف لزرزقه طريقه ثم تذهب الى المسجد و تكتسب في م ش ك ل ة انت مايت عنده صديق قلت الفجر و يات نفسك عليه جلبل ق ل له و انا في ظروف البيت لا بد ان انا بالان آ م في م ش ك ل احيطت بك الظروف ة يمكن انت تعب وترتب على, على اختلاف المسلمين في تحديد المسلمين ف ي تحديد د والمبايضه ل الاختلاف في ا ل ت ح د ي د غ ر ة أ ش ه ر ا ل ت ا ل ي ة واحد الطلاب حول ذي ا ل ع ج ة وقفه عرفه ك ا ن اختلف ب ا ت ح د ي د أ و ل ع ي د و ه و ل ع ر ف لا ا ط م ي ن أ ن ه لابد للبلاد جميعا رغم أ ن ف ي ه ا أ ن تجاري ا ل م م ل ك ة في وقفته اعرفه مش عرفه تاني عندنا ادعم ع ر ف واحد فامير المؤمنين في المغرب وهذا من الاضحفات لا يستطيع أ ن يخالف من خالف في غ ي ر عرفه فلما بنى في غيره ا لا يستطيع أ ن يخالف و ا ي ا ء ا ل أ م و ا ج وحاكم ليبيا لا يستطيع أ ن يخالف كل حكام البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة لا تستطيع أ ن تخالف في ع ر ف ت ن و ذ ل ك ا ل س ع و د ي ة لا تؤن يعميق وتعرعن ذ ب ا ل ح ج ة إ ل ا بعد يومين من ظهوره يعني أ و ل ذو ا ل ح ج ة مش ب و ي ه ع ط و ه يتحرم دقه بعد يومين حتى أ ن ه م في عام أ ع ل ن و ا أ ن ذ ا ا ل ح ج ة هو الامس وانا لا دائما ي ت أ ر ج ع ك بالبدايه ف ض ل من ترك صوت العصر حضرته ع م ا هل ا ن ط ر ق ذلك على يق الصلوات لا العصر لا قصي ة ان ص ل ا ة العصر ه صلاه ا ل ا س ه ت ر ى وفيها نص قال ابن القيم من ترك ص ل ا ة العصر في يومه حبط عمل يومه ومن ترك ص ل ا ة العصر في شهره حبط عمل شهره ومن ترك ص ل ا ة العصر في عمره حبط عمل عمر ا ح د ياخي نقمع الجو ن المو مع ص و ر دي معذور ترى كمتعمده لما هل يشترط ا ل س ن و ا ل ا ض ح ي ة طبعا ه ذ ا م س ؤ ا ل ياتي كثيرا جدا لسنه العقلانيين وعندي مثلا ب ق ر ة أ و ع ج ل أ ق ل من سنتين ب ص ف ح ل ت ه ما شاء الله ل ح د ي ث صحيح في ابن خالد حديث ابي ب ر د ة لما ضحى قبل ص ل ا ة العيد بشات عندها و س ن ة وفقا للسنه س ن ة ف قال في ا ل ص ل ا ة من ذبحت قبل العيد فهو لحم قربه لاهله فالذبح يقول بعد العيد فقال برده يا رسول الله ذبحت قبل العيد ولا اعرف الحكم وليس عندي على ما أ ض ح ي عليه ا ل آ ن بعد العيد إ ل ا شاه جزعا لا كم س ت ة أ ش ه ر و ي ق و ه ي رسول الله تحمل لحما يعني شاع لاحسن من ش ع دهر كمثل قال رافض الرجل تجزئ عنك لا تجزئ عن أ ح د غيرك حيث قضى ا ل ق ض ي لا ت ز ئ عن أ ح د خلاص أ غ ل ى خ ل ا ب هذه خ ا ص ي ة لقالت ز ئ و ث ك ك لقالت ز ئ عنك ولا ت ز ئ عن أ ح د ا غ ي ب هذا معناه ان ا ل س ن يا شيخ محمود مهم نعم يبح في ت يوم. يوم. يوم. الذبح يمتد من بعد سطح عيد ل ى آ خ ر يوم ا ل ت ش ر ي ف يعني فيهم مش فيه برضو رسول ا ا ل د ب ح في ا ل و ق ف ة لا يجوز بنسبه اليمن لا بد فاصلي وربك وايه و ن ح ر لا نحو يكون الا بعد ا ل ص ل ا ة لا خلاف من ذلك انما ادع ب بعض العيد ا ل ا ض ح ي ة وادع ما شئت قبل العيد أ و بعض العيد الصدقه يعني عندك خ م س ة مثلا إدح أ ر ب ع ه عيد بس هي أ ج ز ئ ب ا ل ا ط ح ي ة بعد العيد حتى ت أ خ ذ حكم الاضحيه ة في بقرة أو عيد اتم لا شيء عليه ل أ ن ا ل ط و ا م اشترط عليه وحدد له الهدف وحدد له الشرع فلا شيء عليه يقول اشتري ب ق ر ة لا تقل عن سنتين واذبحها ب ع ض ا ل ص ل ا ة ل ب ن ا وكيل لا مالوش ازاي لازم يومني سن الشيخ د ب و ك ا ن ه انت, انت وكلتني بالشراء لما لابد ش ي خ لبنى ان توكلني في شراء ما يطابق الشرع مش توكلني كده ا ل و ح ا ل ف ر و س جاهز الموكل جاهز والوكيل جاهز و ا ل ب ي ع جاهز لا بد أ ن يحدد باب ا ل ا ض ح ي ة س ل ت ا م و ك د ة عند الجمهور اه هيا ل راجع حديث صحيح حديث مسلم من إ ذ ا أ ه ل ذو ا ل ح ج ة و أ ر ا د أ ح د ك م أ ن يضحي اراد هذا الجمهور ك ل م ة أ ر ا د تشير الى عمل ا ل و ج و د طبعا هناك ا ذ ل ه ك ث ي ر ة انما ا ل ح ق ي ق ة الجمهور على الادله على الاستعباب سنن اؤكد أ ن ا ع ا ر ف ر أ ي أ ت ع ي أنا عند بلى مسلم لا ل ا ي و ج د ب وابو حنيفه زار ا ل ا ن ع ر ف ه ذ انا أ أ ت ح د ث عن الجمهور ا ل آ ن و ر أ ي الجمهور حاضر لكن ممكن هناك دين علي على عمي رحمه الله ولكن هناك ي ص ل أ م ا ن ة بينه وبعد ذ ف ا ت ه ا ر س ق الدين ج ز و س ج د ورثه بالكامل ويقولون ه م التوقيع على ا ص ا ل أ م ر جديد ده سؤال مهم. مهم يفهم الكثير أ ن الدين الذي على الميت ينتقل إ ل ى من ورثه الدين ليس على الورثه انما الدين على التركه متعلق بعين التركه ولا ترك إ ل ا بعده فيستوفى الدين من نين من تركتي قبل أ ن يقسم بين أ ب ن ا ئ ه فالدين حق للدين أو للدينة على م ن أ م ا أ ن ا ابن الموت من يدعو م ا ب ي ش تركه لا التركه هي الان مقارنه ل بالسداد التركة؟ الحمد لله. التركة؟ قسمة ما افضل التركه ق ز م ة ورماه مافيش خالف معدوم يؤدي ب سخط الدين ي عنه بيت المال او يؤدي عنه ابناءه للبر فقط انها ل ي س ب ا ل ا ز ا د ف ه ن ت هذا هل يخطر ب ق ي م أ انه الدلو متعلق بالتركه وليس باليرثه هل يشترط في ا ل س ن في ا ل ا ض ح ي ة خلاص بقى و يا شيد الشيخ تعمص نوره تعبين جدا حاجه اخر ا ل شاء ا ل ب ق ر ة عن س ب ع ة والشاء عن بيت واحد لا الشاء س ن ة و ا ل ب ق ر ة سنتان والابن ثلاث تعرف ازاي اقولك انت الشاء تغر م ا و ا ل ل ي ت خ ش تفتح القران ح ت ل ا ي سوق ا ل ل ا ل ب ن ي ه سني سوق سن و ط ل ق ى سن جديد خير دي كله يبانوها كم سنه اتنين يبقى كم اسمها ك س ر ة على كذا السن اللبني ي ده ي س ق ط ويخرج مكانه ايه سن الاخر فين تروح داخل كده ف ج ح ه دبتها وداخل بركد شوف كان سن و ه مش فاهم ح ا ج ة لو خد م ع ك و ا ي د متخصص في موضوع الكسر ده لابد من بعد وصيات يوصى بها او دين لا توزيع ل ل ت ل ك الا بعدها الدين وصوليه نعم عفى نعم. خلاص الله عنه لعدم ا ل ق د ر ة على السادات ي ر د الله عز وجل الدائم يوم القيامه عن نبي فهمت بس بشرط ان يكون ايه كان عندك ليس عنده ك ليس ع ن د ق د ر معسر اما عنده ا ط ي ا ن وعاطل م ابن الحليب ده يطلب الغني ظلم الظلم عن واعي ان يماطل ل ه الغني حق لو حكم نظر المرء ا المشايخ الذين ظلمت على ش ا ش ة التلفاز وغيره قلت لا يجوز وانا عند ر أ ي ي لا يجوز ان تنظر ا ل م ر أ ة الى المشايخ عبر التلفزيون انما تسمع ب... مع تسويق ا ل ش ا ش ة خليها للصوت اه عرسهم الغلط هي حاجه و اغير ا ل ص و ت من النساء انما ت ع ل م الرجل افهم يا شيخ و ا ل م ؤ م ن ي تقتل فتا هذا دين الله غير ذلك ليس بدين الله كل المؤمنين يغضوا وكل المؤمنات ي غ ض و ن له ف إ ذ ا لا تجلس اي شيخ ثلاث ساعات ت له ب م ص ر ا ه لتقعد ا المتحلب بكده شمال يمين طول عرض ارتفاع ماينفعش وكم حدثت من الفتن بسبب هذه ا ل م ص ي ب ة فالاصل ان ا ل م ر أ ة تسمع ولا ترى نعم حيقولك بقى متجمدون ش د و ن م ت نعم ها ل ي ب ش ر ح يعني ما ت ت ش ع ح بصوت ص و ت ن ا بيه برضه قلها ش ر ح و اختي شرحا انما ن ا اعاده ف ه ا ي اختي اعمل الكل ان شاء الله ح ط ي د ي كده اختي اختي ايه م ش اختيني فتحه بابن الفتر كبير جدا طبعا انا ع ر ف ان احنا مما عمل اكثر من ت س ع ة وتسعين مائه كلام ده مش على المرض بلو... دين انا اتحدث ايه عن الدين هذا هو دين الله سبحانه وتعالى ما سوى ذلك ليس بدين زي يقول واحد اصدروا ديها البضايات افت بالزواج ان تحدث ا ل م خ ط و ب ة خطيبها في الهاتف مريم ا ف ت د ما ا ز ه الامي ما م ع ر فيش انا ولا عايز اعرفه التلفون ي عبر الهاتف ا ل خ ط ي ب ة ا ل م خ ط و ب ة خلوه ص و ت ي ة خلوه ايه يعني ايه خلوه ص و ت ي ة يعني لا يملك احد ان يسمع ما يقول او ما تقول من الطرف ا ل آ خ ر وده خلوه مش خلوه الخلوه ا ل ص و ت ي ة تدر إ ل ى ف ت ن ة أ م لا ده هي ا ل ف ت ن ة بعينها مش كلام زي كذا دعك من هؤلاء نعم انا ما اعرفش يا شيخ أنا ب ق و ل ك ما تعلمناه من دين رب العالمين من ادله أ م ا تقولي لا ارتاح الفضائيات مش الفضائي انا ما اعرفش الفضائيات、نعم. عورتي ايه شوف الكلام ب ق و ل لي مع سيدنا ت عوره ة ولا ي واتكلم يظهر من هو و ربنا عمل القن ا ل م م ل ا ت يغضبني من ع و ر ة من ن ظ ر بكلاتنا شيخ يا شيخنا نعم اي و ح د محمد تحط كده وقع في ا ل ج ا م ع ة والدكتور بيشرح قالي طالب عند الدكتوره انا طالب عند ا ل د ك ت و ر ة فبدلنا دكتوره اولي وداني منين انو يزياع ويكتر و ق ت انو ما عم ل كده ايوه سوره ة ب ص لها عم الشيخ ب في ص م ا ع ه افنحها ب لابد ان ا ر ض ا ل ط ر ف الاولى لك ن ظ ر ة و ا ح د ة اما ت ؤ ع د بصصها طول المحضره هل هذا يجوز سوره لرسول الله عن ن ظ ر ة الفجاءه ا ل ف ج ا ء يعني جاءني ايه فجاه ماذا خ ا ل س صلى الله ع ل ي حول بصري م ب ا ش ر ة يعني سقطت عيني على امراه بدون قصد هكذا ماذا فعل امري رسول الله على طول اما انا انظر الى المحاضره ة والشيخ كم ساعه ة ساعة كم م ا ن ف ض ل و أ ك ث ر من ذلك والفتن ت أ ت ي من هنا فتن ك ث ي ر ة تجي ي بقى ا ل م ر ا ة في نص الشيخ و ف د ل ه ا كدا والعبايا ما شاء الله عما يمكن اسلوب بديع و م الزوج يخاب على ع ي م و د ي ايه لا مش يتكلموا ك ي ت ك ن على بعض الزوج ي ب م ص ي ب ة ت ب د أ ايه ترتبط ب ا ل ش ا ش ة كل يوم في ا في موعد هو الشيخ يجلس عكاك نصيب فتن نعم الشيخ فتن ف م ن ذ ل ك اغلق الله اغلقه تسعين في ا ل م ئ ة من حلقات تفسير ا ح ل ا م ا ل ت ج ا ر ي ة ا ل ا ق ت ص ا د ي ة غير ش ر ع ي ة نساء ن ا ي د ن ا الشيخ ش ف ت في ر ؤ ي ة ان شاء الله تتجوزي واختي تتجوز ن ان شاء الله كلها يتجوز ان شاء الله كم ل خ ر ب ط ة في كل مخبط قلت ان تفسير ا ل ر ؤ ي ة يا شيخ محمد د ه في الشرع مش فرضائيات في الشرع لا يجوز الا ب ر ؤ ي ة الذي ر أ ى ا ل ر ؤ ي ة د ه في الشرع لا هنا في الكتب مش عندهم أ ر س ل كذا وفسر رؤيا اذا لك سيدنا شيخ جاء رجل إ ل ى محمد بن سليم وقال إ ن ي ر أ ي ت بما ن ا م ي أ ن ي أ ؤ ذ ن فنظر إ ل ي ه ف إ ذ ا به صمت الصالحين لحيه سواك وللمسبل وش النور ا ل أ ب ش ر ستحج ليت الله ثم قرا و أ ذ ن في الناس بالحج ي ت و ك انصرف الرجل وجاء رجل آ خ ر و ر ؤ ي ة نفس ا ل ر ؤ ي ة قال إ ن ي ر أ ي ت في المنام أ ن ي ؤ ذ ن فنظر إ ل ي ه ف إ ذ ا بي سواد الوجه بشتو هنا سياره ن ا م ر م ب و ر ه ب ن ت في الدير الثاني شتو حرامي ا ل أ ب ش ر فستفرق وتقطع يدك ثم ابتلى واذن واذن بينهم اياته الايرين لكم ا ل ر ؤ ي ة الوحيده ع ل الله ا ل خ ل ا ف بين التفسيرين لماذا نسخ س ر أ ي ان تعمل تلفزيون الوسيم شفتك ي خ ش مناني حصان وقت ا ث م ا ن ي ا ت ي ان شاء الله عملوا اين تحقق ع ل ف و ناس ت قطع ن ا بهذا الكلام ت ف ا ت ي انما هذا ها ما لا د ع و ة م ل دعوه لا شكرا يا س ي د ا ل ش ي خ أ س ت ا ذ واستاذ يا اخي الفاضل ما حدش ي س أ ل ن ي عنه كلهم اخواني وكلهم ا ع ل م مني و أ ن ا أ ت ح د ث عن حكم الشرع ما تعرضيش ل ل م س ا ل ل م ا م ا ا ل ل ي يحترم بحترم لا, لا اقصد يحترم شرعه يعني إ ذ ا دعته ا م ر أ ة م ت ب ر ج ة ل أ ح س ن ب ر م ج ل نزول ي ل ن ز ا ع في كل ق ن و ا ت سيعتذر أ ن اكون هذا ج البرنامج ر بياني ا أقول ن تناقض ت نفسك ت ق و لانني بسرعة لا يجوز لطالب العلم أو طويل او ل ل أرساله ع م أ لعالم أ ن يظهر مع امراه م ت م ر ش أ ب د ا ً كما يفعل ا ل آ ن بعض ا ل ل يروح عادل ويعدي ي ر ل خ ل ط سيدنا الشيخ س ؤ ا ل لو سمحت يا خ ا ل ي ا خ ت س ر د م احترم اولك يا ر ا م لا يجوز ان تجلس امامها مي مسقوطه بحال اللحظة مسقوطه كيف هذا كيف يمكن ان تجلس ب ي ن ه ذ ا انواع م ت ب ر ج ه تنظر ز اليه وتنزل اليه بل م ت ب ر ج ه مو م ت ب ر ج ه بل فضل ان عباس في الاحراف الحج نظر الى امراه ب ه ه م ح ل م ة في خباره و ر د ا ل و ت و ت ل كل حاله ا ذ في ه الموجه فنبينه في ايه في البخاري ج ا خ ل ر أ س ه ح ت ع ا ل ق و على وجهك في الارض حتقول لك يا زيدنا الشيخ غ ا رايك ان شاء الله ا ن س ا ل موجه في بطيله الشيخ ان شاء الله ماذا ونوصلها و ن ل ه ا ه ما شاء الله ما عاد حتكلم ا ل ش ا ش ة ي ع ن ي ها وبعدين العوام ماذا يقولون دا من واقع بقى من صمم واقع لو كانت هذه تلبس حراما ما ظهر بين يديها من فوجودك اقرار لما تفعل اقرار انما الاذاعات والشاشات ت س ت ه ل الكثير ه ا و ي مرمانا ق ي ل الشيخ ليس مخضوعا ل ض ا ا ئ ي ت على الثمريات ويقول ان لا يكون الشيخ ف ي ح انت مرتجت في النيه مش عارف تقاتلني ن مع الدكتوره سعاد ص ا ل بس رجوك الرجل وقالت تعرف هي جلسه كده وكده وتناقش موضوع ث ق ي ما انظر أ ي ه ا ما ت ن ظ ر ايه ت ع ر ض ر أ ي ه ا و أ ن ا اعرض ايه ب ا ذ ل ت لا تحاورني لنسالك علاقه بينها إيه و ا ل آ ن و ا ل م ر أ ة إ ل ى حد ما م ح ج ب ة ا ن ظ م ه تدرجه بشعرها تظهر يدها صدرها إ ل ى علم ذلك وتستضيف علماء ي ح ص ب و ن على العلم ظلما والله ظلما وعدوانا كما ت ر ى في الزلازل خلص نجوم تلغي ر ق ا ص وواحد ب ي ر غ م ي وكل بيرقص ورجل معامل جاعه في نص الفرح ان شاء الله, الله. فبنصره ايه يقولوا الناس يعني انت ايه اللي جبت هنا ايه اللي جبت في مكان الخمر ا ل ر ا س ة و المصالح شرعيه ي ا ت و ف الرسول بالكعبه ع ي ه ا اصنام يتلو الفريق يا سلام يا سلام الشيطان يضحك عليك ا ل س ت ي ر ك هذا هو دين الله سبحانه طيب ايه س ؤ ا ل ده فتوى ر س و ل ه تقوليه وانت ا ل م ذ ك و ر ة حسن نارها ي فتوى ايه شاف استثمار م م ن و ع جيم ذات الجوائز يخف م ع ك ل ا م بعين الربع <تصفيق> هذا عين الربع وهؤلاء ي ن ق ض و ن أ ن ف س ه م في ف ت و ر ا ل ب ن ك عين الربع جزاكم الله خ ي ر نعمل لنا ايه in <tries> the